تثقل موازينكم عند لقاء ربكم فلا تحقر من الأعمال شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فالابتسامات إن كانت لله فقلت في الميزان يوم الندامة والحسرات قال شارخ الطحاوية رحمه الله والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان لكن سؤال آخر ما الذي يزن في الميزان أيضا؟ الجواب هو أن الذي يزن هو أعمال العباد فهو إن كانت أعراضا إلا أن الله عز وجل يقلبها أجساما فتوضع الحسنات في كفة والسهيئات في كفة قال البغوي رحمه الله غوي نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة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 أنا عملك الصالح أما العبد الكافر أما العبد الفاجر فيأتيه رجل طبيح الوجه طبيح الرائحة فيقول من أنت فوجهك لا يأتي إلا بالشر فيقول أبشر بالذي يسوءك أنا عملك السيء فالأعمال تجسم وتزن في الميزان وجاءت أدلة تبين أن الذي يزن صاحب العمل أيضا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 فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه, موازينه فأولئك هم المفجحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون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 فتخفف عنهم العذاب في النار أما الجنة فمحرمة عليهم كما قال القهار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهناك عباد الله من يدخلون الجنة بلا حساب ولا ميزة وهناك عباد الله من يدخلون الجنة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 وعظمت كروبه فلا تهدؤ روعة العرض حتى يرى أن يثقل ميزانه أم يخف فإن ثقل ميزانه فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه فقد خشر خسرانا مبينة ولقي من العذاب أمرا عظيما تسأل عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله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 سجل لا ينسى قد أحصل لمحة والنفس في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم وكتاب سجل لا ينسى قد أحصل لمحة والنفس في صحف حان التسليم والمشهد أكبر وعظيم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 قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ثم قال ينادي منادي في ذلك اليوم في ذلك اليوم العظيم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى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 إنك يدي ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر عليه خطاطيف وكلاليب جمع كلوب وهي حديدة مع طوفة الرأس وحسكة مفلطحة شوكة صلبة من حديد لها شوكة عقيفة ملوية تكون بنجد يقال لها السعدان نبت له شوق عظيم يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركار فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم على وجه حتى يمر آخرهم يصحبوا إلى الجنة صحبا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 حتى يضحك الله فلا يزال يدعو حتى يضحك الله وربي لن نعدم خيرا من رب يبحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها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 يا عمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين